وَذِكْرُ أَخِي عَادٍ إِذْ آنَذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَفَ النُّذُرَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ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 بامر ربها فاصبحوا لا ترى الا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكنناهم في ما مكنناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وابصارا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 وَذَٰلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ